ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل فما اوجفتم عليه من خيل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 للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من بيالهم وأموالهم يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من الله ورضاه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.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 وَمَن يُقَشُّ حَنَفْتِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَفِرْنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا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 كما فعل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بلي أمك فلما كفر قال إني بلي أمك أَخَافُ أخاف الله رب العالمين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 بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يتوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون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 ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم